Book 2. 77. Szabátun a szabáon. a Valamit megmagyarázni 3. Ibde ulaszbab, telefa. Ibde el Aszbeb, Miért nem eszi? التورتات. لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لاكل فوجنوم. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. نعم اسم. مرت لاكل فوجنوم. لا أكلها لأن يجب أن انقص وزني. لا أأكلها، لأني يجب أن أنقص وزني. ميرتنام يستاء شرد. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ ميج بازتنا مكال. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. نَمْ إِسُومَ مَرْتَمِيَجْ بَزَتْ لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر لا أشربها لأنني لا زال علي أن أسافر ميرت نَمْ إِسُودَ لماذا أنت لا تشرب القهوة لماذا أنت لا تشرب القهوة أز هي باردة هي لا أشربها لأنها باردة لا أشربها لأنها باردة ميرت نم لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي؟ نينج سكرام. ما عندي سكر. ما عندي سكر. نعم اسم مرت نينج سكرام. لا أشربه لأنني ما عندي سكر. لا أشربها لأنني ما عندي سكر. ميرت نم لماذا أنت لا تشرب الشربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ نم لم أطلبها. لم أطلبها. نم نم لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها لأنني لم أطلبها. ميرتنم لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ بكتاريانوش باجوك. أنا نباتي. أنا نباتي. نم vegetarianos <تصفيق> وادوك. لا أكله لأنني نباتي. لا أكله لأنني نباتي.